بوك تو سيس ان تونتخ ستة, وعشرون. ستة وعشرون. في الطبيعة في الطبيعة سينيالي تويرنغ دار أدار ذلك البرج؟ أترى ذلك البرج؟ سينيلي بارغ دار أترى ذلك الجبل؟ أترى ذلك الجبل؟ سينيلي دورب دار أترى تلك القرية؟ أترى تلك القرية؟ سينيلي رفير دار أترى ذلك النهر؟ أترى ذلك النهر؟ سينياري برغدار أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ سينياري ميردار أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ أك فنت دي فو موين يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور أكفنت دي بوم موي تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجرة أكفنت دي ستين موي تعجبني هذه الصخرة تعجبني هذه الصخرة أكفنت دي بارك موي يعجبني ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه تعجبني تلك الحديقة تعجبني تلك الحديقه اكفند هذه الزهرة تعجبني هذه الزهره Ek vind dit mooi Anna ara en na hewe geilen ara in na hewe Ek vind dit interessant Anna ara en na hewemuntaan ara in hewe mu Eek vind dit pratig Anna ara en na رائعا انا ارى ان هذا رائعا اكفند ديت ليليك انا ارى ان هذا قبيحا انا ارى ان هذا قبيحا اكفند انا اجد ان هذا مملا I find this is a lie I can read this I see that this is a lie I